بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه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 قد جعل الله لكل شيء قدرا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن شيء ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق ويرزقه من حيث لا يحتسب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 ويرزق من حيث لا يحتسب، وَمَن يَتَوَكَّل عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَد يَعْلَمُ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدَرًا وَمَن وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا وَمَنْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا وَمَنْ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 ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ومن وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبٌ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا وَمَنْ ويرزق من حيث لا يحتسب، وَمَن يَتَوَكَّل عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَصْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَد يَعْلَمُ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا وما تَأْسِبْ وَمَنْ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا وَمَنْ يتوكل على الله وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ يَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا وَمَنْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبٌ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا وَمَنْ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 وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا وَمَنْ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 ومن يتوكل على الله فهو حسب إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ومن ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ومن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 ويرزق قوم حيث لا يحتسب وَمَن يَتَوَكَّل عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدِّي عَلَى اللَّهِ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدَرٌ وَمَن Walaupun kita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 ومن يتوكل على الله فهو حسبه فَإِنَّمَا يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ يعل اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا وَمَن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 وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا وَمَنْ و يرزق قوم حيث لا يحتسب وَمَن يَتَوَكَّل عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَصْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَد يَعْلَمُ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدَرًا وَمَن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 وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبٌ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ومن وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبٌ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا وَمَنْ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدِّي عَلَى اللَّهِ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدَرَ وَمَن وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبًا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 وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا وَمَن وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبٌ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا وَمَنْ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 ويروز قوم حيث لا يحتسب، وَمَن يَتَوَكَّل عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَصْبُهُ ومن يتق الله يجعل لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ women لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسب إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ومن وَمَن يَتَوَكَّل عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَد يَعْلَمُ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدَرًا وَمَن ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ومن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 ومن يتوكل على الله فهو حسب إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا ومن ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبٌ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ومن Terima kasih kerana Men لشيء قدرا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسب يَجْعَلُ الله لكل شيء قدرا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ شيء قدرا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسب إن قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ يعين قدرا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسب شيء قدرا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه فَإِنَّ يَعْلَمُ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدَرًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ يعلو الله لكل شيء قدرا، وَمَن يَتَقِلَّ لَا يَعْلَوُ مَخْرَجَهُ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ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 لشيء قدرا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله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 إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوتى كل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء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 ويرزق من حيث لا يحتسب، وَمَن يَتَوَكَّل عَلَى اللَّهِ فَوَحَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَد يَعْلَمُ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدَرًا وَمَن